بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى لا كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن ان لكم من هنذر وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا لا اجل مسمى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 ليبلو وكمو أي كمو أحسن عملا ولئن قلت إنكم بعثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن خرنا عنهم العذاب إلى معدودة لا يقولن ما يحدثه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان من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 قُلْ فَاتُوا بَعْشِرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَّا إِلَّا هُوَ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 أولئك الذين ليس لهم في الآخنة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بجلة من ربه ويئله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ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 قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحيا إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وربكم وإليه ترجعون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 معك وأمم وأممٌ سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب نليم تلك من باء الغيب نوحها إليك ما كن تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر العاقبة للمتقين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 يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرًا يَأْفَلَا تَعْقِنُونَ وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ نُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا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 ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الغليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ بِمَمَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَجْنَةٍ مِن رَبِّي وَأَتَانِ مِنْهُ رَحْمَةٍ فَمَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُوا آيَةً فذروها, فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّابٍ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 لَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نَوَّاهُم مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ ربك وَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ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 فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل الرشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من الحق وإنك لا تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. قالوا يا نوّط إن رسول ربك لي يصل إليك. فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن امرأتك إن إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب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 أول نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي فرزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاق يا أن يصيبكم مثل ما مَثَلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ لَوْ قَوْمُ هُودٍ لَوْ قَوْمُ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 خذ القرآن وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذابا أخره فذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود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 وَإِن كُلَّ لَمَا لَيُوَفِّي أَنَّهُمْ رَبُّكَ أَمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَبْعَكَ وَلَا تَطْغُو إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَلُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ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 منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعمده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تملون